ألف مبروك للعرسان حسين القاسمي وهمام القاسمي هذه الشيله اهداء خاص من عمر محمد هزاع وعمران عبدالله المهنون عمر عمران وعلوي الشرعبي وابو محمد معتز ومحمد عبدالله وجميع الأهل والأصدقاء فألف ألف مبروك ألا يدنا يدنا يدنا يدنا ندى ندى الا يدان يدني احلى تهاني في فرحكم تصل الديار الابيه أنا ودي افرح معاكم بس الظروف تحكم عليا صلت ديار الابيه سين اليوم ويجاب زهر الباساتين النادية انا ودي يفرح معكم بس الظروف تحكم عليا يا البنا هلا يا دن يا دن البنا انا ودي يفرح معكم بس الظروف تحكم عليا هم معرس اليوم زفوا وله مني اغلى انا ودي يفرح معكم بس الظروف تحكم عليا مبروك يا اغلى الحبايب عندي غلاكم مو شويه انا ودي يفرح معكم بس الظروف تحكم عليا حيا ضيوفه اهلا بمن شرف وحيا انا ودي يفرح معكم بس الظروف تحكم عليها هلا يا دانيا دانا لدانا هذا يا دانيا دانا لدانا انا ودي يفرح معكم بس الظروف تحكم عليها من ليلة هالفرحة كبيرة بنسمر والنار حيا انا ودي يفرح معاكم بس الظروف تحكم عليا يهنك ويهديك باحلى ورود السعوديه انا ودي افرح معكم بس الظروف تحكم عليا أنا ودي يفرح معكم بس الظروف تحكم عليا حسينينا يفرح ويسعد جنبي خيه انا ودي يفرح معاكم بس الظروف تكوم انا ودي افرح معكم بس الظروف تحكم علي انا التعاني في فرحكم تصلى الديار الافية انا ودي افرح معكم بس الظروف افرح معكم بس الظروف تحكم عليا. أنا يدنا يدنا نلدنها. أنا يدنا يدنا نلدنها. أنا ودي يفرح معكم بس الظروف تحكم عليا. من المملكة يبلغ سلامي وزف عليكم مني هدية. انا ودي يفرح معكم بس الظروف تحكم عليا. انا ودي يسمر معاكم بالصدور وتحكم عليا انا يا دنيا دن انا دن انا يا دنيا دن انا ودي يفرح معاكم بالصدور وتحكم عليا انا ودي يفرح معاكم بالصدور وتحكم عليا انا ودي يفرح معاكم بالصدور